أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم مع القراء عبد العزيز الأحمد توفيق الصائغ عبد الباري الثبيتي عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد العزيز الأحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم